بسم الله الرحمن الرحيم حاميم ت ن ز つみ ا みつみ ا みつみ ا ل つみつみつみつみつみつみ ي みつみつみつみつ ب つみつみ ب みつみつみつ شديد العقاب ذي الطول لا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 ك ذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل أ م ة برسولهم ل ي أ خ ذ و ه وجادلوا بالباطل وج ليدحضوا به الحق ف أ خ ذ ت ه م فكيف كان عقاب وكذلك حقت ك ل م ة ربك على الذين كفروا انهم أ ص ح ا ب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آ م ن و ا ويستغفرون للذين آ م ن و ا ربنا وسعت كل شيء ر ح م ة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم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 ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ان الذين كفروا ينادون لمقت الله أ ك ب ر من مقتكم أ ن ف س ك م اذ تدعون إ ل ى الايمان فتكفرون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 اليوم ال الي تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم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 「私の思い出は何でもいいです」「私の思い出は何でもいいです」 اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين كانوا من قبلهم كانوهم اشد منهم قوه و آ ث ا ر ا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق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 わ قال رجل مؤمن من, من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات وقد جاءكم 明日を迎えたのは明日を迎えたのは明日を迎えたのは明日を迎 ا たのは明日を迎えたのは明日を迎えた إن الله لا ي は د ي من هو مسرف كذاب や قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من, من باس الله ان جاءنا قال فرعون ما اريكم الا ما ارى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 في شك مما جاء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 カズレーザーの ا が聞こ ذ ます。 「や ق وم」「えん أ هذه ا ل ح ي ا ة, ة الدنيا متاع و إ ن ا ل آ خ ر ة هي دار القرار من عمل سيئه فلا يجزا ثلها أنثى عمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة وهو ومن أو وه من مؤمن يرزقون ذكر فيها بغير حساب وَيَا قومي ما لي ادعوكم إ ل ى النجاه وتدعونني ل ى النار ال ت د ع و ن ي ل ك ف ر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم إ ل الع ى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا あなあな ل なあなあな ل なあなあなあなあなあなあなあな ن なあな ف フフフフフフフフフフフ و フフフフフ أ フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ ل フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ ا ل ع ذ ا ء الله ن يعرضون ا ر ع ي ا غدوا وعشيا ويوم تقوم ل س ا أدخلوا ع ة آل ف ر ع و ن أشد العذاب وإذ ي ت ح ى 私 ن 言葉 ا ね、私の言葉は ق 私の言葉はね、私の言葉はね、私の ا 葉はね、私の言葉はね、私の言 ا はね、私の言葉はね、私の言葉はね、私の言葉はね、 フ ل ヘ أ َ ن ْ ت ُ مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا ِ ن ا كل فيها ِ ن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنه جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا 「そして私たちの思い出を忘れずに」 الدار ولقد اتينا موسى الهدى واورثنا بني اسرائيل الكتاب هدى وذكرى لاولي الالباب 「そして今日は私の思いを知っ والإبكار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 إن الذين يستكبرون عن عبادتي سادخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إ ن إن الله لذو فضل على الناس ولكن أ ك ث ر ومن اهل النار ان يحيي و ل ح ي ي ويميت في الناس لا يشكرون ذ ل ك يؤفك ا ل ل ي ربكم خالق كل شيء لا اله ي ج ح د و ن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 ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أ ج ل ا م س م ى ولعلكم تعقلون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 الذين كذبوا بالكتاب وبما أ ر س ل ن ا به رسلنا فسوف يعلمون <ت ص في ق> إ ذ ا ل أ غ ل ا ل في أ ع ن ا ق ه وال م والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون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 بما كنتم تفرحون في ا ل أ ر ض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أ ب و ا ب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إ ن وعد الله حق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 فَلَمَّا فَرِحُوا رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ جَاءَتْهُمْ بِمَا عِنْدَهُمْ بِهِمْ مَا, ما, عند ما, عند ما كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ フ َلَمَّا ر َ و ا ب ْ س ن ا قالوا آ م ن ا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين フレン لِكَ الْكَافِرُونَ